فيما عداها ما عدا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وقد رأى الأئمة الثلاثة عدم وجوب الزكاة في غير ما حدده بخصوصه القرآن والسنة وحملوا هذه الآية على الإنفاق العام الذي يدخل فيه صدقة التطوع والأمر فيها للإرشاد والاستحباب أو منصب على اختيار الصالح والجيد بدليل مقابلته بالنهي عن الإنفاق من الخبيث بأسلوب قوي مؤثر ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه والصدقه من الطيب المحبوب للنفس فيها جهاد للنفس وإيثار للغير ولو كان الإنسان آخذا شيئا من الغير لا يقبل إلا الطيب منه أما الرديء فلا يقبله إلا مع امتعاض وعند شدة الحاجة إليه والإيمان الصادق يدفع إلى أن يحب الإنسان للناس ما يحبه لنفسه أما الإمام أبو حنيفة فقد أخذ بظاهر العموم في الآية وأوجب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض حتى الخضر وذلك من غير قيد بالأنواع الواردة في الحديث كما أوجبها في كل ما يكتسبه الإنسان من وجوه الحلال وعلى هذا تجب الزكاة عنده في عائد الممتلكات من العمارات والسيارات وفي الرواتب والأجور ولو وجبت الزكاة اشترط فيها الحول والزيادة عن الحاجة كما اشترطه في زكاة المال فلو استغلت العمارات والسيارات للتجارة مثلا وجبت فيها زكاة التجارة ولو استغلت الايجار ونتد عن ذلك مال مدخر فائض وحال عليه الحول وجبت الزكاه باتفاق الائمه لانها زكاه مال كالنقدين هذا في الوجوب اما التطوع بالصدقه واما شكر الله على النعم فلا حد لنصابه ولا لقدره ولا لزمنه بل إن ميدان البر يتسع فيتجاوز حدود المال كما صح في الحديث تعدل بين اثنين صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة واماطه الأذى عن الطريق صدقة وتبسمك في وجه أخيك صدقة وكل معروف صدقة فالخلاصة أن الراتب عند جمهور الفقهاء لا زكاه عليه إلا إذا جمع منه قدر كبير يصل إلى النصاب وحال عليه الحول هنا تجب الزكاة أما الصدقه بمعناها العام فإنها مشروعة في أي جزء من المال يملكه الإنسان والله أعلم